وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن نبينا محمد عبد الله عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آم يا يه الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنك رمكم عند الله أتقاكم يا أيها الذين آمنوا تقووا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 in walalayaan persian wadarsiga in libaat kitaa ka hayne inda tah akham yani kaga dhaynay yani kaga soo hadana darsigankii ka horeeyay hadithkii aha waylo lil aqab min an nar ayaan ka soo hadalnay waxaan soo tilmaamay nabiga kalee salatu sida uu umadeysa wuxuu dadani jiray in taatan in sharaacada yuu hadithka u keenayo kale oo dhan ايان صوت النامني إن ما انتنا هدو اللي يراهدو وحان قاذن دوننا حديثك حديثك افراد محان النام الكتاب كينا عندو تل احكام و اها حديثك ابا حرير رضي الله تعالى عنه حديثك ما انت درسي انا او كب اللابان موضوع يسوح وكهد ليا اي عبادة دا اما ما حان النام تهارة رأينا الحديث كتسي من الشريء ينقص تعريفنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة أبي هريرة وحلقوري رضي الله إلهة كران عن حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام قال إنو يريد إذا توب حدكم فليجعل في أنفه ما نحكين هدي وإسقاذنا أيه حيالو سنكي سبيو ثم مركاة كدبنا ليان تاثيق حاسكسو تي في حاسكسو بحيو ياني ومن استجمار قفكة دقا حيسانا يانا وراباينو نجاسة دقا حانتا دقا حد دقا حسكسزوريا موحي لمغا فليو ترحو ترحستو ترحيس درحكو استجمار سبيو وإذا استيقاض أحدكم من نومه أحتين هديو كساطو صفر دديس فلياغسل يدهو فليؤنس لديه هذا قلبي سد قبل أن يذق الى هما في الاناء ثلاثه انت اسندين بها سبع جير هذا قدعني النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا فئن احدكم حي لمكين لا يدري جرام ما يومه اين باتت يده يده ما شى بريدت عنتس ميتاه وين او حيا وفي لبض نبي كروعوتو أها من توابع قفك ويسي قادره عليه، يستنشق حسن دار صدوين حسن دار صدو مرت حديث كان وحوحي بارسين معاني فارببانا يوحي بارسين يهي ونحن تلمامي يا ويسيدة قيابة كاملة انكستو علومدو اسفو قرافين سن دارسيق مواجيبا مسواجيب ماهن اسفو قرافين <تصفيق> ونحن <طلع> تلمامي <تصفيق> دونو مرتان حديث كامينو اختلاف بالاعلان وحكم المعذونه ان ابو هريره رضي الله تعالى عنه وثالث المعمل النبي عليه الصلاه والسلام ان يقولي اصحابي سا احد فينا هديه واستقبلها سنكيس بيها يلي سنكيس بيها جليه مرق بيها جليه تدينا اسكت صوتي في فيهن حصل فيه وفي اسكت صيرا고 ومن استجمر قد لا يحكو استجونا ينا فليؤثر في اسرار أو كسيع اكو تر اكو اكو سن دي دو اكو سن دي مرسد با حق استعماله وار اذا استيقظ احدكم من نومه فاحبين هديء كسر طارسو برديسا فليغوا في الحطقه يدهو لغيش جامات قبل اي بقلهما انتو سن ديها انتو سن ديون كهور فين اي ويلكا ثلاثه ستح دي رحق وين معناتها معناها ايشا سن ديون ستحجه وحا حديثك عنه يا مركة أما حكمك أما معانيك أنك فهمين وحيليهاي هو سنكا إنو كتب سيها يعني الأنف من الوجه في الوجه مركة لو سقالنا أيه سنكا وتكتب سيها وجهة ولي سبحانه قاموا سيري وجوهكم وجهين دا قوان ولذلك سلا دفع دائيا استنشاكا أي حد على مذهب الإمام أحمد أو مذهب الحنabiّة الحنabiّة أي طبعا إنه يهوي مد واجدها إنه إنه إنه يهوي واجد مركّب يعني في هذا الحديث تكلّقت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأديه وبياريه إذا أما طريقاتك أما سفج أي استنكارك أو مغنايا وياه مرتب إياه السن كاللجريو أولا بغد س... إياه س... السن كاللجريو سنقرار كاللجريو أي علصات فيها ونوار وصاب حياة أصداد معلومتا عن أسنغا السنكار كأينا بغضا وحايدنا خطاق واحدة هل سعد؟ عمل اللي بحال عن تهدي؟ وقفت أمر كوي سكاعدنا ايو؟ لابا متباويوبة أنت هاي إن سعد هل سعد كالي أوسميو؟ أما اللي بيت لسي سعبات الجريو أجدنا <تصفيق> لان قالوا يريد ان انا نمر يريد السنتاركو ان انت لغير يد الى المكروه تعال مثل ما عمل في لغير يد معناها اروح عند اناين ان لو يسنتاركو ان كراهيه تايه ويماناي لكن يعني هو حي لو ما بيرا غير مسور وين عدم المسلم وين اكثر مسلم ترى وحال اوامرته انه هو خصميه عباده Suurkas on maha äli الما مائين استنشاقه يحي ويسدا وين أي واحد قف كمسلم كأ للربا مركو صحيحها صحيح البخاري وكنس بناء الله عليه وآله وسلم إذا أحدكم إذا استيقظ من منامه فليتوظّع فليستنثر ثلاثة نبي ساس يرسل الله عليه وآله وسلم مرك نبي عليه السلام وحوك الله تلما مي سنقرر كأم قفك سنك سوء ساحنا يا شيطان أو, أو يه محن لهذا مل ساحضة ويربي النبي وحير عليه السلام أحدكين هدي وكساقا أما فإذا استيقظ من نومه أي بمعنى إذا أراد أحدكم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليتوضأ فليستنشق ثلاثة هوى سقاطة سدح جارنا maxay ila hanasan darso maxay ila shaytana yabitu ala khayshumi shaytanka aya wuxuu saaxdaa sanquradki si saaxda ayuu nabi sallallahu alayhi wasallam waxa kale oo hadithku laga laga faaideya is وفا إذين يئي لباداق عموت إن لبقا إنتهان لجلين كهر إن أي تهايمد قفك اللجرب إنو إلى علي وين وإن نبي بحقي رسال الله عليه وآله وسلم أحد كين هديه كسو يسنبيها يسنبيه هديلين إنتو سنسد أحجار تقين كهر فالياضس المعنى أحد كين هديو هردادا كسو توسو حبقو إليه كعهورداد سنسد inteusen biya green car marka aydana wax lagu qaadanay inay la'aan tahay oo qafka مركو waajib ku tahay marka urdada ka soo kaco in gacamisa oo niqab waxa la gama marmaan oo qafka inuu kunti baah loo baahayahay laba arimood koo daqiiqda la baqayo gacmaha in daahiru taaliila anna alghasla lin nadafa in daahirka in waxa muuqda dabtitaanka حكم كا كجرة وشيء قفكا كا قرصانو الله سبحانه وتعالى او اجيهي وايو هاد دي اي اها الله هاد نظافات كيريا كعميسي انو كحر وغفازين لكن تا حتى هادو غفازين قريو قاماها وقربينو بقى هادو سيحظو مدى الله بعد ان ايسان خلا فرق الهين محايدا هان هرددا ماالنتي هبين كيبا قفك هادو مر سيحظبا In lagarrabi inu ga amma ha dako sadda hajjarna wunagob. Wajaka ala hadeithka ufaithaina yaa in mahanirahda uwa isaqaatku uwaajib hiay qafka hadee hu hurdu. Uwa hurdadu wa isa dujibina isu. Ayu tussina yawain. Wa isa da ini jibisa hurdadu ayu hadeithka tussina And... ويستقات كاسي إن قفك مركو هرددك السوقع إنو ويستقاتة إني لازم تاي وحاكا لو حديثك وفايدين يا إن لوي تريو ترأي سدير لغدقو قفك الرابع إنو استنجوضو وكوب لغا حيكو استنجوضو لغا حان إنو تركي سياه استعمالو سده شان تدبو سده إلا إيو سقدو كزو شوين إلا إيو سقدو شو كعما هانا إن لغدقو إنتا بيهل لغدين كهر سده حجير إن لغد إن على إسلامك وحيث سيسي سيدا سي أي أو إلالي نيس طهارة إلالا فضا أي أن لقى قادنا أيوان كان وحاك الأحديث كأو تلمامي سي سيدا أو النبي إسحاتي سي وقو تعليمي جري ووحو بري جري إيه أذب كأو استعمالي جري إيه سيدا أو وحو فانسين جري وحي وحكو فهميان أيو النبي وحو, اي وحو تلمامي جري ورق حديث كان وحديث أبا كا هريرة رضي الله تعالى عنه إن aya فوائد أيا făvăie dați, oricând haideți la îlaliu, când când musulman cu îlaliu, va ha la gheața, înăunățiuni, a cărui a pătrigați ha ba a cărui ațiuni, Ana, bihurirea, răzdi Allah Taala, anu, an Răsul Allah, alayhi wa sallam, a spus, dacă te văză, unii dintre voi, fă-l să se facă, fă-l să معنا استنجاءك هو حلاقة قفك كُو، استنجاونا يدعى، إخرباينة استج استجذزوري، كهذا عمل سحره، واستجتيرته، قف كاسي، ترى إسدار، حكو استنجاودو، أو كيسيا، ترى كيسيا صدق، إن شن تدبس سعال إلا إياه، أنت أي كبه حيث وأن تراسدار أي الله جرب وتركوه ترى إسدار، وإذا استيقظ أحدكم من نومه، أحدكين هدي وكسر قعدة ديسا، فليغسل يدي يديه قبل أن يدق حدق القاميسة ملودي سكعماد إنتو سم جلين كهر في الناي ويلكا ثلاثة سته حجر فإن أحدكم محايا أحد كينو لا يدري ما أجا أين مال أي باعتت ساحتي أي هردي يدهو عن تيسة عن تيسة ما يشى يبرد ما يقانو إنه أو حال غير ربع قفكى مدامه ومر مر كهردو سكها خف ميدايك عن تيسن وجن إني تعبتني جاسئ وحلمي ذا إنه رقائي واجب وهم وفي لفظ للمسلم فاليستنشر بمن خيريه ها سندارسة اللي بدسي سند الله من الماء بيه ها وفي لفظ آخر وحوها من تاوبا قفك ويسيقادانيو فليستنشق ها سندارسة دمرك يعني سندارسيو علماذ ويسو خلافين وين علماذ حكمك السنشاقة علماذ سندارسيو الليها مسيثارك مواجبا مسوى مستحب وصنو ويسو خلافين علماذ قارنه حيراين وواجب قارنه حيراين ومستحب إن إن إمام عيني كتاب كيسي عنده دلقاري ووحو كسو قوري إنو يري إجماعو يان إن, إن سندارسيقو والسنى ياهي سداس أيو التلمامي لكن أحمد بن حنبال يا أبا عبيد يا أبا ثور و المنذر وحي ليهين إنو سندارسيقو وواجد ياهي تاس أيو كتغانو أيقبان ومذهب الحنابيه حنابلة وحي ليهين سندارسيقو وواجد وحو كامد ياهي وفروض الوضوغة ايه كتر سنته اليهنوين تاسنا وحات المامة ابن بطال كتاب كيسي وقو شرحي بقارقة ابن قدامنا في المغني ايه كنت المامة ان انا امام احمد ايه ابا عبيدة أبا ثور أي ايه ابا الثور ابن منذر ايه رهدان سندارسي هو واجب قلنا تيه سندارسي واجب ماهن وجمهورته مهورته وويحي كسور احمد انا ابا شافعي ايه امام مالي امام ابا حنيفة يغيروهم حيليهن إن شاندارسيقو ماهان ميدو واجبو ماهان لكن سوى مركات فيه <تصفيق> نسوستا إيو محان إلا هدا يأدل لذا وحد مدائين شاندارسيقو واجبيه قالتري محان إلا هدا واجب ماهان وحيد ريشة ذن حديث كي الله عليه وسلم وكويري لنك عرائبك كما أمرك الله وويسقا هذا شدو الله كو أمري وحين إلا هدين وويسقا كاايدا ومجر توين سندارسي ايو ان اسكسو صارد ان شافي عيدنا وحيد دليش دين او الاه دين ان قفك كتاكي سندارسي ايو معنى لما يقا لا يعلم قلافا أن تاركه اي تارك الاسن شاب لا يؤيد معنى قفك سندارسي ايو إن لليه هو يساده دام مرم يسترنكو سعري قفضعها بيرات اللمحة يوين ما دام علم ذو أي سنقبين إن لو سعري ويساده سي مهم حي الله هذين سندرسه واجب معه أو وصنه لكن علم ذا قبطة إنه واجب حديث كي جوابينه حديثك اللي سود الاجتماعات رسو نويا إيه هذا الك إمام شافعي ويكا جوابينه وحي الله الله سبحانه وتعالى آية الوضو وحوق أمر إن لو استقاته وهو أمر النبي الله سبحانه وتعالى إن رسول كيسى للرعو محاير النبي جاء أي بيانين يه إن أأيدها آآ لتبين للناس ما نزل إليهم معناته كأو نبي أبدا يعني الله صادري أيدها قرآن كوحاتفسيره وبيانه اجست النبي ما دام الله يريد فغسل وجوهكم ايديكم الى المرافق اجمال ايات الممتي تعميم ايات الممتي لكن نبي جاء ايات تفصيليه والنبي صلى الله عليه وسلم ايا بياني أو ان وجوه تقدس قد كمتهي سندار سي لوق لوق شاننا لوق لوق ود وحي كانوا يراهدن احد كمذا صحابها ات المامي وسيد النبي كتغي سندار سي لوها يراهدن ما دام فجت تلمامي معاناها ذاتك باري ويسيد رسولك صلى الله عليه وسلم لما انتو ذو حسكو وضوافقين إن أي سندارسدين أي لقلقوذين أي سلاسامين ما دام أصحاب تيو إذل أما ذاتك لغسو نغليي ويسقاتك أما تلمان تويسيد النبي صلى الله عليه وسلم لما انتو أي إي وذا سندارسدين أي لقلقوذين أحكتك أن لهينين تانو حي تلمان سايني بيان أوتهاي إن آيد هرا أي تفسيرنا يعني الأوقي معانا أي نغي وحاكالا تلماميو إن صندار السيغي اللقاء شدو أي واجب تاي حديث كي ان سنة نبي داود كجري أو سنة كي سنة صحيحة أها, اها إن صندار صد النبي صلى الله عليه وسلم أمري إن وحاكالا أغجب وغن إلى هذين سنكي أفكى وجهي بكتر سيهين بو وعلاواتوا ليهي فاغسلوا وجوهكم وجيذن هلا دقا سنك وجهه كتر سيهين أفكى نا وجهه كتر سيهين ما دائما الله سأمر وجهي أدقا أياونا أي كتر سيهين سيدوس أيها ثامن مطلق أما اللغة القرشة يسند درسجو أيواجب تاون أيواجب تاي ثان واحد قاتي إن سند درسجو واجبي هاي رحمه الله إمام المحيثين من عثميين أيها كتاجي أو أي إيه عن أحاديث في هذا عنصات المامني علماء كجورسي كدجاجنا جوياً واحد كأحاديث كاسكو قلا في علماء سكو قلافان واتو النبيق الليه صلى الله عليه وآله وسلم أحاديين هاديءوا كسوكع هردده هادي إذا استيقض أحدكم من نومه أحاديين هاديءوا كسوكوصو هرددهيسا فلياغصر يديه قبل أن يدقلهما في الإناء ثلاثا هردده النبيق وليه هاي كسوكع ديك عما هايك سدا حجربات واتامر ما كيا من سوى جمهور توحي إن أنه بعد كل نوم من الليل أو النهار إنه لازم تهيقف نقعني صدقه هبين إما له حياتها تبع مركات هردكان سوى كعدد إنه كعمه هاجي دقضي دوين وهو حيؤد لشدان قولوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه هردريسا من نومه هردريسا إمام أحمد أيها رجل الله بنوم الليل أمه كو قصي سأول الله هبينك أيالا راقفة إنه قاميس الأقواق <تصفيق> ونحن أدل الشدي السقوط <تصفيق> رهيا بيتوتذوحي كسر معناه أين لا أدري أين بعث يدفو ما شيء بردي لأن تيسمية <تصفيق> كانوا أيو ورليها بيتوتذوحي متأ ما حاط إلا هبينك ميانه ثالث أولي لكن سدى صواب كا وسدى أي كت جان والله تعالى علم حديث كشانات درسي جنا وحديث كأبو الله تعالى عنه قال أبو حوير أبو أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على عليه سلامة قال لا يبولن أحدكم أحدكين يسكن كعدين في الماء الذي لا يجري بيها رحيسة فيها صاع أنصع بيها, بيها أنصع عن, عن دريرين يسكن كعدين ثم مر كوكب ذي كدمن يقتصر منه وكقوقس حجسا معناه وكسر ترسب به وبنى كقوقس تواعد مسلم وحيد لا يقتصر أحدكم لا يغتسل أحدكم لا يغتسل إساو كوكو بيسان في الماء الدائم بيها فرياء استعاد وهو جنوب أسوه جنب القبوين ان في يمنه منه فرق يعد حيث في دواب يهده دي ساسوه دهجره كوكا دينا يكذبه كوكو بيسانه تاعة إيه إن بيه سوابنا كتالي نكوكا دي كذبنا أكسو درسده كذبناه كوكو بيسانه إذن لما أقرأوه مركح حديث كان حكم كاددو ديها فده لقوكاها إن النجاسة تاي إن الوقوف إستيسان الضعانين إن وقفكا جنابا ديسه بحيي يسام الضعانين أي تلمام يوين إن حديث كان إجمال أحان مر كان فيه لنو إن تلمام يوين أما أو نتوسينا إسلام كسيدة وإهتمام إن e marafiqul haya oo maiși in la ilaaliyo nadaafadeeda waay meeshii in la ama la wasaqay ama lama o garabeen wa waatu nabiga ka sallallahu allah waxa digid o dhan ay istareen sallallahu alayhi wa sallam waxu u sallallahu alayhi sallam sallallahu alayhi sallam إن بياها فدية لغو كأديو كحديثنا لغو كويس أما بيا لقفة صدر صدر لغو كويس لا بده ممنوع برجع حديثك عن أنت لما مني أما روحه أن كفى إذا إنه وترعيمود كو روح لقفة إذا يا إني ممنوع تحي إن لغو كأدي بياها فدية أن إني حرام تحي أما إن لغو سحر إني ممنوع تحي وحكى لقفة إذا حديثك إن كاللو إينا إيسان برانين أما إينا جاسة هاي سي إيسان بيها سي ذاتك إيسان إينا قفك كوكا دينا يوسم بيها جونا جاسينين وسم عو ساقينين حتا هادي معنى ظاهر أحان بيهو أي مغو وضعان حتا ونبيها دي فضيان لما أقلا إن لغوكا ديوين إن وحاكارا حديثك وطسينة ياوين إن قفكا مسلم كأهلا الربو إنو إلالية أما مرافق الأعام حلي راهد وراها بيها فدياني هي بركادها داتك استعمالان يو اونسن حليمين او سن محني رادا او سن جاسين ان علماء و اسكو خلافان في بيت النبي جاء اورابي و ليله يا بولنا احدكم في بيت سنها جاسي منهي من بالتحريم يا امل الكراهه ما صدق قول ايا كسروره مذاهب تاع علماء اي ككلام معناها اي كي يرايدن الحديث كان مالكيين و حي يرايدن فيرجع النبي او رغب يا فتره لوكادين وانا نهي الكراهه وان كرهها اي مالكيده كتغان حنا بلا ي فخ يراادن ايغانا وا تحريم وقفق انه بيفدي كو كاديو وا النهي للتحريم يا لان نهي ان هذا النبي او ليه لا بولنا نيدد نفسي اس النبي او غريي حيث ما مسا انسان بنانين ان علماء اهل, أهل العلمقه قاردون و يراادن وا محرم بها يرق يا ان قلتين كير وحرام هذه قلتين كان بديهينا ومكروه اليهم لكنه يجوز صريح كلها يحيي انه تحريم يعني حينا عادان انا حبطنا المرهدي يجوز في الديامب واي النبي هو كلى بي فده لا يقبلن أحدكم في الماء الدائم الماء الذي لا يجري معنى احد في يسكو كاذن لا يقبلن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يتصل منه رواية كلا نوحيه لا يغتسر أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أحدكين يسققوا بيسن أسوى الجنب بيها فريوين ويها سأيو وسقيني يا أونجاسيني <تصفيق> حديث التدبات حديثك لحادي تدبات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعان وبا هريروح اللقوري إنويري نبغا يا وحدي رسل الله عليه والسلام إذا شاربا الكلب أيقو <تصفيق> هدو وعبو في إناي أحدكم أحدكين والكي سرحني سهدو كعبو محايدا هنفر ليغسلو هردقو سبعا تتبجر <تصفيق> هردقوين تتبجر هردقو وروائدة مسلم نوحيه قولا هنبي الترام تتبضع سمدوذي هره هنقو تعيد عيد مثله جرجي النقطة. ولو في حديث عبد الله بن المغفل عبد الله بن المغفل نحديث كيسيو حأها ولمسلم ويانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يري إذا ولغ الكلب في الإناء أحد هدوئي عربي وروعة حليد عربي كمركو وجريوين هدوء عرب كجريو عربي أيه والك أحد كين فقصروه بقون أحد كين معنا إذا ولا الكلب إيقا هدو عرب كجيليو في الإناء والك هدو عرب كجيليو فاغسلوه لقو والكاسي سبعا تدبجر وعفروه كل قربة الثامنة مدى سديرات بيت رابع عيد كرغوين عيد كرغوين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مركز <أتكلم> رابعين أن مانت أبا عبد الله <سؤال> بن مغفل رضي الله تعالى عنه وهو ويأن عبد الله بن مغفل بن عبيد ابن نهم أي لا يرهلا رضي الله تعالى عنه مم زينة وحونا كاميدا أسحاو الشجرة دادكي نبيكي كولاقلا داعة الرضوان تحت الشجرة وهو أحد الفقهاء العشرة حو كاتر سراء طبانكي فقاهي ذا عمر وقدري إن دادكا أي دين تباران إن دادكا دين تباران مجالها بصرة طبانكي بصرة لا أدري أيو كاميداها مايشا سأيو داقي مايشا سأيو كدكتو مجاله وحونا كاميدا دادكا مركا أي قرانكا أخرين أيان آتكا أو oo abdullah ay aabisoo muqafir ah labadood bar saxaabiyaal ay ahayeen laba saxaabiis lahayeen wuxuuna bentay sanadka 32 dawad ee hijriyya hadith kan waxa uu tanaamaya najasada ayga inay tahay najas muqallabaa najas muqallabaa waqafkal rabbahu محيلا حديث كان حوت الماما يانا جاسدك كلب يا أما أيجا نجاسليسه إنيه نجاسة مغلبة إيتها وحنا كم ده حيوانات كمستكرة هذا إعادة قائد كأكره سدان ااا وحبذا أو, أو, أو تطير أمراض أما جراثيم حنبارصن ويقول هذا قال هذا أم لكن مسلمين تمر كيفيريان أيجا حق هروب وكيا هاي شيء مستكرة شيء النوع إن لماذا waxay waxay isku khilaafeen eeya matama nabiga uu yiri arabka uu giliyo biyahaa ama weelka haladqo يوم mala ay la كيس ama raaciinay tilkiisa intii se kale hadii lugtiisu uu giliyo ama dibkiisu uu giliyo ama oo maxay dhaan maxala sameeynaa ما in laad uu laaddaqitaan ka ma eeyay intii samiyaha mise waa hadii أي <سؤال> يا أنت سانة جاسه ديره ذن، إن أنت كسوا هرتين، أنت كسوا هرتجر كيسو، أم حبني سوى نجاسو، محيلا وحيه ذن، أيق ماشاء أبو شرف بدر وأفكيسو، ما رحدي أفكيسو إلو أنا جاسو، محيلا هندو كيسو إلوهيسو ما و ايوه انا ما نمجي افكر يا ليس ليس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وحكاسنا انه يرى غسل القوم وروج الكلب بانه رجس انه يعني صوبت لو ضق اي ان هي تاينه اسجن نجاسه مر كنجس الاين اي تلماء مع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وان كان بعض العلماء يرادين سيدنا عبد اي دا قديسو وتعبدي. أو حكمة دا كدرت إلها قرانا يعنى وحنا العملاء أو كريا إنا نسقطق نوحة أفكو مالكيذو حيليهين آ... آ... محمد الهباب إيجا دا قديسو إيجا ساقا نجاسم آ... تن إيجا تن والخ كريا للسفر إيجا وصود الاشد مما عمسكنا عليكم ولك رسم الله عليه هذا آ... دا سيدي سود الاشد أول ماذا أما نحيليهين هادي لس أمري إن إيجا هدو أفكري ووالك إلا دقو لقتانك هسي قوميوين الأمر بالغسل يتضل فو بحير هذين لقتانك أمر هادي اللي رحال دقو حكيري سأسلمك هاو أفكري إن هارالك دقوين لقتانك نوحي نقوانة تتبجر إلا دقووالك تتبضع السيء ترتيب كده ما عيد الله بلابا بيلاه بيها مثلا بلابا الله كي بيلاه باء وشكو قيلافين أيوة رواية ده أولاهونا ده هيسم لكن مده أولاهونا ده هيسم أيه علماء ده رجحان ويرهضان تاسع أيه تعالى تفسير مسون اه حديث كي عبد الله من مغفل فقصروه سبع مرات وعفروه ثامنة بالتراب راجح وحاء غسل الإنياء سبعا أولاهونا بالترابيني تاعي ويا لك أنت تبي جل رقاه ومده وجهه سنة عيد تاعي وحاتو سنة أركن وحديث كان ان الأولى الاولى عن أبي هريرة عن طريق من طريقين معناها رواية الأولى هنا ليس ابو هريره لبداريقه ay kusoo hortay aydana ayana ka raajixsan in hadithkan kale abdullah ibn muqaffal haddi mudda dabad ay tahay mid raajaha in cid lagu dhqo wax ay u baahan lahayd in mid biy kala la baado ama la si dhqo taana ma sugnanin way madama an najaselu ay taa wa halas إن in wal kasi la daawiyo biha ku jiro waxa ku jiro dhana wax yar ee waxa hoora hadii shay najasa ay gaaraan dhamaan tooda in ay wala najasa ween ayadna waa laga qaadanayaan ten culimadu xalayeen najasada eega ku jirta in arka وغضا اي اوغاذين تقاتيرتا انجراثيم يوم حال يرمس وعربك كو قاضو جيرمس كاسينا وسندليني إلا عيدا موياني تاسع ايها اللي اوغاذي تاسع اينا تلمانطورين وعلم ذو السلاح مشاكل ايه غيره وحي تلمانو حيراثين مركو تعليقنا يكتاب كإحكام الأحكام حوليه وحا عدا توري بارتانا ذا اي تقاتيرتا هذا الجوغا وهذا الجرى ان القتاين كالبقى يووال كتاب o mărkă aigă arfăr giliu in aytahai Manda e-rada aigă Waxi hamare siin Tihriu O aad ugerger O afer tan milimetr aah Arb afer milimetr kiri O In la zooli Hadii u s-saharadana E-sor ra-an e-ra-an Mărkă tiimah ah dubirkiisay ku dhagan oo marka ayga uu arabkiisi isaga nadiifiyo arabkii uu ku soo qaado jaraasimtaasi oo marka kadid ku gudbiyo maxay dhahaan afkiisa oo jeermiskaasi waxa lama leeyo uu ku gudbiyo marka jeermiskaasi uu afka ku wado waxa lagu soo diyaa oo kaliya ciida sayl lagu soo diyaa marka culimadu waxay leeyihiin حالا hadii mar leeyahay xaalada qadada ba jeer halad qoo aygaad uu afka biyahay giliyo afka biyo يسابوني او مما لو قدق كرام سعيدة اللوبة هايين قارو علمانو حي لهين مقام الترابي وحقيري إلا عيد نويانين عيدة سعيا اللي اسكرر وعيدة سعيا مذهب الجماهير ياهل العلمي وحي ليهين ما دام النبيق وو تنسيسي من عيد لقلقه ايضا ملك هارا بجرتي أشياء كرام الحلقون دي في وقتقا حلق النبي صلى الله عليه وسلم وصنة شيقين وعيد وو الشيق رسولك صلى الله عليه وسنة <تصفيق> حديث كسيدار عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه حمران راى وضوء اركي حمران بن حمران وضوء اركي عثمان ايو اركي رضي الله تعالى عنه ودعى بوضوء وضوء ما بن عفان كان تاريخ لي سي وحير كشغنو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه سان ابنه هو امير المؤمنين ومؤمنين انت امير كودي ايو كم اها وثالث قلفاء الراشدين وقلفاء الراشدين المدكي ستحاد يؤهر رضي الله تعالى عنه وثمان ابن عفان ابن عبد العاص ابن أميه ابن عبد الشمس ابن عبد المناف نبي عبد المناف يكون كل مجرين حاجة نسبته وحونا أها الإسلامي بدك قور ري إسلام كصود الله يكمدها وحونا قوسوا إسلامي أو بكر كعانتيسي لابده إجراء لآذي معناها حباشين أو كمدها دادكي إجراء داسي كجري نوحنا جورسذي لبعض قبض النبي عليه وقيء يوم كثرهم والذنك وما هيئي الليري قف جورسذي لبعض قبض النبي عليه عن هن أسماء من أفراد الله تعالى عنهم وعلى ركف جورسذي قبر النبي عليه النبي قبره لا بس إذا عارفنا بطارفه طيب من ترسله جورسذي نعم نسيه وحبيبنا ااا من الشعراء لكن نبي نن جي لبعض قبض النبي عليه لما عن أثمان عفارحين لذلك أي علماء وحي كما عابدرا ذنورين رضي الله تعالى عنه إثمان عفار رضي الله تعالى عنه هو عن الحشاد بضم وآد يأذ الحشاد حتى اي ما عيتوا كحشاته ما عيتوا كحشاته قرآن كأي وكل مي مركي ااا قلافك قبتي الوقت يسي ااا وهنا كملها تابين كي جناد اللوجو بشارة وكم لها ااا قلافة ايو قبتي عمر بن الخطاب كذا شيء كي سنة أربعة وعشرين سنة كي أفر الواتنا دي هجرقة أيو قفتوين في الهفرة والد من الله تعالى عنه شهيد وحان دي ليلة قلق أو ربطي إني إسلام كخيانيان أيها دي السبب مستسلمة أو صابر أه محتصب أه إلى أهيو كأجر قروسانا أيو حان دي سنة كي صدنات أيا لدي النبي أيا عثمان وعفا رضي الله تعالى عنه خواريت أيا ندي خواريت خوارجت أيا دي شوان ودفن بالبقيع وحلقوا أسي عثمان قابوا بقيع محان ذا مناقبتي سئيم أثرتي سو وآدي أفر بضنتهاي وصحابه قد بئر غوما والنبي قيلة صلى الله عليه وسلم يا جنربة حمرانا مولا اثنان من عفانا حانا سقنا وحالي لهذا هو حمراء ابن أبان مدني قريشي وانين خلال مديناء أو قريشاء تابعه وحون كامد أها تتكي لا سوقفها شيء عين التمر لقو سوقفها شيء عثمان من عفان عيسي يبسري وانا أوحري أدرك أبا وحصاها للي أو بكر عمر عثمان وكوريا حديث فربغان معاوين وكوريا سيدا سوقرا حراء ابن زبين احتج به شيخان امام البخاري امام مسلم وحجيستين اي... اي... هذا الذي سئيه حديث سيسا يدد كرباء وحول انتي مولاء معناه عمران بن حسين عمران ابن ابان سند كي شاني تدواطن هذه هجريا ساندكي فطوات الاشهاد ايه جريقا ايو الانتي مرتا كان رحو تلماميا النبج النبي قوي سقاذن جري ومعناه ويسقاذك النبي ايه تلماميا حديث كان عن حمران مولى عثمان من نعفا رضي الله تعالى عنه انه حمران رأى وحو اركي عثمان ايه اركي رضي الله تعالى عنه ودعا ايه ارتي بوضوء ووه هديل لكوردق وبيه القوي سقاذن وضوء هديل اليراد وبيهن بيه ويسد أيو يرتين، فأفرغ مرك سكسة لحيه سكسة جنجري عرايه ده لا بد السكع موت من إناءه والكيس والكبيه كجرا أيوساو الجلعيه وقاميس سكسة الجلعيه فغسلهما ثلاثا لا بد السكع موت ثلاث مرات لا سدح مر أيو بقي ثم مرك أكذب أدق ليمينه ويقول جريق عن تيس الجاد أيو في الوضع بيه أيو جريوان بيهي أيو جريي أو مركي أو كعامهي لقاسد أحجارو رقاي أو بيهيه جريي ثم مركا كدب تاماب مبواقو لغلقودي وستان شقواقو صندارسلي أو بيهيو سنك جرييي وستان ثرابيهي اسكسو بحيوان اسكسو في فيوان ثم markaa كدب غاسر أو حو وجه وجه إيساء ثلاثا سدح ويديه لبديس قعمد إيلا المرفقين إلا إيه بحسر لدى ثلاثا سدح جر ثم مركاء كده مركو قعمه إيلاقي أيها مسحة مسحة برأس مدح إيساء ثم غسر كل تاريج ليه كده ابن وحو إيلاقي لبديس اللغة ثلاثا سدح جر ثم مركاء سدى سميه قال عثماء وحو إيلا رضي الله تعالى عنه رأيته ان مركي انت كهورايس حديثو والله لكن مركو هذا كان راعي اي هو حديث كنقض حديث مرفوع وين رايتو حن النبي النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ويسقاتي نحو وضوء هذا ويسد اذا او كله سوى يسقاتان وقال النبي وحذر عليه الصلاه والسلام من توضأ قف كويسقاته نحو وضوء هذا ويسد اذا او ثم كذب صلات كذا وكا عطينا لبارك عضوت كذا لبارك عضوت كذا لا يحدث فيهما نفسه نفسي سأوسا أشاكين أوسا كمشكور سرادي غفر له و لا لا ما تقدم وحهر مريء من ذنب ذنبه سوى الله دفعه و النبي صلى الله عليه وسلم مركا قفك ذنب لا فرأبوه كده ذال ويسادة كدمنتو كله بركة عباد هذا هو مسكح ذا ذا يجير كاذي صحا حادريني سبحانه وتعالى بابيلي وين وحنا نرغو هلا دمرافق ربا سبحانه وتعالى بركة حديث كان أو عثمان بن عفا رضي الله تعالى عنه وحاقوا تلمامي السيداء وعثمان وويدا ذال جريد إنو صنده ذاتك بروين ذاتك إنو بروين وهو ايو السيدة ويسا ايو يري ويساها اللاي سوى ربا ينو تتكبرتو براو محيدا ويسابي ينو براو واي نبي قاة تويري عليكم بسنة سنة القلفاء الراشدين والمهديين اثنان العفاء رضي الله تعالى يعني قفك معلمك اما تتكو احباري وحالا جربا إن وراعو ودادا قلو ايدادك وحكو فهمك لكن ما تا دا قفك رساسا لو يستقاتا وحدعيكات إنو يستفهم لكن في علاها المركات قفك تستيد وحدعيكاتو تا ايا اوق وقارشا وق وقف قيروا فهموا سن إلهين أي أبرا تاويه النبي أنا ساس السماء ثم أنا ساس السماء سلف الصالح ساس السماء جلنا بدت فعلها الله والنبي مركو سعادة تكذو تويري صل كما رأيتوني أصلي أتكدو يري ساديال تن أنا من فعل العبادة لله سبحانه وتعالى من فعل العبادة لله قف قيادة السماء وإله قرتي السماء عبادة ربائنة تتكبرنا وقصد مع ذلك تعليم الناس لم ينقض إخلاصه معناها بالمثل هذا هو حالة إنا سلاة تكتب سلاة هو عبادة تتك إنا تستدنوارة تاة وأدبرت السلاة تقابل لوتكا لها كما قانا يسا إستوتس أو حين قانا يسا بردء تتك وناقبار يسوين ويحنى من عفا رضي الله تعالى عنه عبادة أي ربائنة السماء ويستقادة تتك إنو برنا وربي وصدى لو استقادت أي وبره sidaa sameeyay manan qarin mid maxay dhaqiiqlaaskiisa wuxuu dhameeyo haddu qafka in qafka uu u kalmaysan karo biyaha in loogu shusho إن إن جانتم يديك لو قصوا إن ما تظغط لو لو قاشها لقاعد هرم ريسن درسيا يه صوب ينتبيه أو لو لو قاشها إني إن مدرس له بيه هي سا كي لو كلاقيه بيوم وإن ويجي لنا إنتي بلقاعد داقو عمر كلام لو لو قادك إنتي بلسان مسحه ولا مسحه ماذا حنا إنه هل مر روايات تقول إتمامين أو هل مر يدقق عليه إنه أو حديث أو صحة كلها تدل على أن المسحة الرأس مرة واحدة وين النبي صلى الله عليه وسلم ابن منذر يقول لي في الصف نبي النبي هو حاكسه نعطي إنه هل إن ما لحه و وين كذلك وعلى عين لا نعلم أحد من السلف استحب التثليث مسح الرأس من النقانون يلقف جعل استئن ملحد ستحترم الصحو إلا إبراهيم التيمي إبراهيم التيمي ميانه أتكره هدفنا عن أجنعي مجري kela hadiska laga faaideeyaa oo an ka an ka faaideeyisaneena in weesadu ay tahay mid ka saraatirta dhunub waxa la hadiska uu tilmaamayaan tahdhiir man laha maana qafka salaadisu ay kamashqulu saaduunyo in aan la oogalen maana in wax hadiska إنا الدنيا إكامش قولوا للرسول صلّى الله عليه وسلم وشيء لذكره، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كذبناه كذولي، لا بركة عذاب لا يحدث فيهما نفسه، معناها ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وفر له، معنى ذلك وحها مشروطك كواه إن نفته هذا إذا الدنيا أبوشاكينون، مركاتف كينو دعارة أو إخلاص كوك دعارة. وقود للا إن وناق بذير ويسد وحاك الله حديثك وتلماما يا تثليف كني صناتها مالك اللقرير بمضحة معنا ستح تيروجيك إن ستح لدقو كعمع ستح لدقو لبعا ستح لدقو لكن مسحتانك لما ستح يمضحة أيها المرأة ع... كليا أيها المرأة ع... عن حمران مولى عنه أنه حمران رأى وحو أركي أثمان او دعا او يرتي بوضوء بيويس قاد او يرتي فافرغ كسو اللي حيوان فافرغ ووحو كسو اللي على يديه لبدي سكعمات من انا اي ويل في السي لبدي سكعمات او يرقو قطة وسجو اللي, اللي حيوان ثلاث مرات سبع حجر ثم مركا كدب ايو اتقل قريب يمين وملكت في الوضوء بيه ثم مركو قريب كدب بيه ايو صوات صوات ابسلي تمض مضواء الل واستنشق ايو صنداصره واستنثرد ايه ايو كسو صارسنك وكسو دحيه ثم مركو اللقاء الكادب ايو غاصل على وجهه وجهه ثلاثا ثدى حجر ويدايه اللقاء كعموت الى المرفقين الا ايو حصو لها ثلاثا ثدى حجر ثم مركا كادب كعماه مركو رقائيو مسح مسح اثنان برأسي مدحيسي ثم كادب غاصل لكلتا رجليه وحورق اللقاء الكادب ثلاثا ثم المركز كذبه قاله الرحمن فأيتوحان أركي أن ذو النبي أنه صلى الله عليه وسلم توابع ويستقاتي نحو وضوء ويستزيدان وكلا هذا وطن وقال مركز سويري رسولك وقال النبي الحيير عليه السلام من توابع قفك ويستقاتي نحو هذا ويستزيدان وكلا ثم المركز كذب صلى ركعتين لبرك عزيز لا يحدث في همال بدرة عضح ذو ذا نفسه نفسه ونفسه وفي رواية ضعفة له قفك والوضعفة ما شيء يا وضعفة ذنبي تقدم هرمري ومن ذنبي ذنبي يسا والله تعالى أعلم